يُقِيحُ للمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أعْجَبَكُمْ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون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 122. توابين ويحب المتطهرين 123. نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أنا شدتم وقدموا لأنفسكم 124. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 ذلك يوعظ به كَانَ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون